ثم أما بعد، أخرج ابن حبان في صحيحه والطبراني في الأوسط والإمام مسلم في صحيحه عن ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يهوديا حبرا من أحبار اليهود أتا النبي صلى الله عليه وسلم فسأله قال له يا محمد يقول ثوبان فدفعته حتى كاد يسرع، فقال لي لمن دفعتني؟ قلت له لمة ناديه باسمه. قلت له لمة ناديه باسمه. لما تقول يا محمد؟ فقال الحبر إنما أناديه باسمه الذي سماه به أهله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعه يا ثوبان، فإنما ناداني باسمي الذي سماني به أهلي. ثم قال للحبر سل. فقال الحبر أين يكون الناس أين يكون الناس يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات آية في كتاب الله تعالى يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات هذه الأرض التي نحن عليها سيأتي يوم وهو يوم القيامة ستتبدل وكذلك السماوات ستتبدل فقال اليهودي وكأنه يريد التشكيك على المسلمين فقال له النبي صلى الله عليه وسلم الناس في ظلمة دون الجسر فقال اليهودي ومن أول من يجيز الجسر فقال النبي صلى الله عليه وسلم الفقراء المهاجرين أول الناس من يجيز فقال اليهودي صدقت هذا الحديث فيه أمر عظيم من أمور يوم القيامة ذلك اليوم العبوس يوم عبوس قمطرير طير يوم شره مستطير طوله خمسون ألف سنة ذلك اليوم نحدثكم عن أمر من أمور ذلك اليوم ألا وهو نصب السيراط السيراط ذلك الجسر الممدود على ظهر جهنم. نحدثكم بذلك الأمر حتى نحذرا ونحذرا ونزدادا من الحسنات وحتى لا يقول قائل يوم القيامة يا رب لم يخبرني أحد حتى لا يقول قائل والإنسان مجادل حتى لا يقول يا رب لما لم تخبرني بهذا الأمر الذي سيقع سأل اليهودي النبي صلى الله عليه وسلم أين يكون الناس في هذا الوقت قالهم في ظلم عند الجسر والمقصود بالجسر هو الصراط والصراط كما بينا جسر يمتد على ظهر جهنم يمر منه المؤمنون والمنافقون أو يمر عليه المؤمنون والمنافقون أما الكفار فلا يمرون لأنهم أميروا بهم بعد الموقف يوم القيامة إلى النار لكن من كان يدعي الإيمان والإسلام من يدعي الدين سيحضر إلى الصراط والصراط ظلمة ظلمةٌ شديدة أعاذني الله وإياكم قعر الصراط أسفل الصراط نار جهنم يقول النبي صلى الله عليه وسلم وبرِّزت الجحيم للغاوين يُؤتى بالنار يوم القيامة ولها سبعون ألف زمام. في كل زماء من سبعون ألف ملك يجرونها جرة نعم عباد الله يقف المؤمنون والمنافقون في هذه الظلمة هنالك قال عليه الصلاة والسلام كما أصح يعطون الأنوار كل إنسان يعطى نورا على قدر عمله يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا أنظرون نقتبس من نوركم قيل ارجع وراءكم فلتمسنورا منهم من يعطى من النور على قدر الجبل ومنهم من يعطى من النور على قدر النخلة يقول عليه الصلاة والسلام ومنهم من يعطى دون ذلك ومنهم من يعطانورا عند إبهام إصبعه قدمه نور ضئيل إذا استنار هذا النور مشى وإذا انطفأ قام يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين الصراط دحض مزلة دحض مزلة أي مزلقة تنزلق منه الأقدام قال أبو سعيد الخدري بلغني أن الصراط أدق من الشعرة وأحد من السيف أحد من الشعرة وأدق من السيف الإنسان في هذه الدنيا يميل إلى النجاح يرغب أن لا يرسب أن لا يخسر لكن هذا هو النجاح الحقيقي النجاح الحقيقي حينما تعبر الصراط وفي مثل هذه الظروف ظلمة ومزلة ومزلقة قال عليه الصلاة والسلام على جنبتي الصراط كلاليب وخطاطيف وشوك كشوك السعدان كلاليب الكلوب ذلك تلك الحديد المقلوبة أو المعكوفة الذي يعلق بها اللحم تخطف الناس على قدر أعمالهم والناس يمرون والناس يمرون على هذا الصراط قال سلمان الفارسي رضي الله عنه أرضاه قال الصراط أدق من الشعر قال فنظرت الملائكة إلى الصراط الملائكة ذلك الخلق العجيب ها لهم أمر الصراط قالوا يا ربي من يجيز على هذا والحديث في السلسلة الصحيحة لشيخنا الألباني من يجيز قال الله تعالى من شئت من عبادي الله أكبر من شئت من عبادي قالت الملائكة يا ربي ما عبدناك حق عبادتك نعم عباد الله الأمر خطير الأمر عظيم لكننا في غفلة وسبات وفي سكرة من سكرات الدنيا والمال واللذات والشبهات الملائكة تشفق من هذا المكان وهم خلق عظيم والبشر في غفلة قال عليه الصلاة والسلام فيمر المؤمن يمر المؤمن كالبرق الخاطف ويمر كالريح من الناس من يمرك البرط ومنهم من يمرك الريح المرسلة ومنهم من يمر كإنقاذ الشهب كانقضاض الكوكب سرعة انقضاض الكوكب ومنهم من يمر كأجاويد الخيل ومنهم من يمر كأجاويد ركاب الإبل ومنهم من يمشي مشيا ومنهم من يركض ركضا ومنهم من يحب حبا يزحف زحفا على الصراط قال عليه الصلاة والسلام تزلق قدم وتعلق قدم وتنزلق يد وتعلق يد يحب على الصراط فيقول يا رب يقول يا رب هذا العبد الذي يحبه يا ربي لما أبطأت بي يا ربي لما أبطأت بي قال الله تعالى له هنا هذا العبد ذكر الله تعالى فأراد من الله تعالى أن يسهل أمره قال يا رب لما أبطأت به قال الله تعالى إنما أبطأ بك عملك الله أكبر أبطأ بك عملك قال فيسحب سحبا هذا الذي يحبي وهو آخر يقول عليه الصلاة والسلام آخر رجل يجوز الصراط يسحب سحباً فيخرج ثم يلتفت إلى النار فيقول الحمد لله الذي اجاني منك ما أعط الله أحداً من العالمين مثل ما أعطاني نعم عباد الله والله الذي ينجو من النار يظن نفسه أنه ما أعطاه الله له ما أعطاه لأحدٍ من العالمين فمن زحزح عن النار وأُدخِلَ الجنة فقد فاز هذا الفوز وليست العمارات والقصور والمظائف وليست المناصب وليست كثرة الأموال يقول فمن زحزح عن النار وأُدخِلَ الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور يقول عليه الصلاة والسلام كما في البخاري يقول أنا أول من يجيز على الصراط بأمتي الله أكبر هذه الأمة المرحومة نبيها أول من يجيز وهذه الأمة أول من يجيز على الصراط يقول وحينها لا يتكلم أحد إلا الرسل على الصراط لا يتكلمون إلا الرسل ماذا يقولون يا رسول الله؟ قال يقولون اللهم سلم اللهم سلم أقول ما تسمعون واستغفر الله لي ولكم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير النبيين رسولنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يقول عليه الصلاة والسلام فناج مسلم وناج مخدوش ومكدوس في نار جهنم الناس ثلاثة أصناف سيكونون على السراط ناج مسلم نجا بسلامة جعلنا الله وإياكم منهم قال وناج مخدوش نجا لكن لفحته النيران لفحته الكلاليب والخطاطيف لم يكن سباقا إلى طاعة الله سبحانه وتعالى وإنما كان سباقا إلى الدنيا سباقا للتشغيل النت في المعاصي وفي إضاعة الوقت وفي اللهو وفي متابعة المحرمات هناك قال فناج مسلم وناج مخدوش ومكدوس في نار جهنم أعاذنا الله وإياكم منهم سئل عبد الله بن مسعود كما في تفسير الطبري عن الصراط فقال تركنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في أدنى وطرفه في الجنة هذا الصراط الذي ستعبره بإذن الله إنما بدايته هنا بدايته عند سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا كلام ابن مسعود تركنا رسول الله عند بدايته وطرفه في الجنة يقول عليه الصلاة والسلام إذا نصب الصراط جعل الله الأمانة والرحم على جنبتي الصراط ترسل الأمانة والرحم فتقومان على جنبتي الصراط فتقفان على جنبتي الصراط الرحم الرحم الآن لا توصل الرحم إلا لأجل المصالح والذي ما عنده مصلحة مع سلة أرحامه لا يصل الرحم إلا من رحم الله أما الأمانة أما الأمانة التي ستثبتك على الصراط فالدين كله أمانة توحيد الله أمانة اتباع الرسول أمانة الصلاة والزكاة والصيام والحج أمانة حقوق الناس أمانات ومن هنا أود أن أنبه بعض الغافلين المضيعين للأمانات رجل أعطاه الله منصبًا ووظيفة في دائرة يرى الناس مزدحمون واقفون في طابور طويل كبار سن نساء أطفال وهذا الموظف الخبيث الذي من الله عليه بالوظيفة وبالمال في الوقت الذي يتمنى كثير هذه الوظيفة هذا الخبيث يتمتع برؤية الناس وهم وقوف أمامه ساعات طويلة. ساعات طويلة وهو يستطيع يستطيع أن يسهل أمر الناس عليه فمثل هذا كيف سيعبر الصراط أسأل الله لي ولكم التوفيق أسأل الله أن يسهل علينا أمر الصراط أن يسهل علينا وأن يجعلنا ممن يؤدون الأمانات فمن الأمانات أداء الصلوات في الجماعات في أوقاتها أدوها في أوقاتها فإن هذه من الأمانات التي ستسألون عنها. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات. اغفر لنا ولوالدنا وارحمهم كما ربنا صغارا. اللهم أصلح حال بلدنا إلى خير حال يا رب العالمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك علينا بنوح محمد.